لله فِي في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه فيوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا فالله بكل شيء عليم